فتمنوا الموت, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالوالمين قل إن الموت الذي سفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى وَالْحَيِّ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَى أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُوعِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيِّعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتأروا من خضي الله وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً لَأَنَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُ وَنِصَدُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ تجاره والله